يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأقيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضان الزاعة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 وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَكَ فَرُوقِ بَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ مْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ لَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَنَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَالِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ على أن نبدن خيرا منهم وَمَا نحن ببسبوقين فذرهم يقوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا نوعدون